பன் إن الله غفور وحيب يا أيها الذين آون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو حلاسا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِي دِيَثٌ طَعَامُ مِسْكِدٍ فَمَنْ تَطَوَّى خَيْرًا أن تصوم خير لك إن كنت جَاءَ رَبُّكَ مَا ضَلَّ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ قَوْمَ آنُوزَ ذَلِكَ مَا فِي بَيْنَنَا مِنْ رَبِّ مَنْ جَاءَ إِلَيْنَا كُمُسْتَرفًا يَقُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ واريتكم من عندها ثوابه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 فلينس تجيبوري وانو